وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ, النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّاءِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ تُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّاءِ وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادْعُ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُ وَمَا دُعَاءُ في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسعاد يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم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 سََيدُخُلونَ جَهَنَّ مَدَخمِرين اللهَّهُ الذي جَعللَ لَكُم الليلى للتَسْكُنوا فِيهِ وََّهَا رَمُ بَصِرَا إِ اللهَّهَ لَذ فَضْلٍ عَا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 اللههُ الذي جَعللَكُم الْ الأرضَ قَارَ وَسَّم أَبِنَا أَ وَصَوَّرَكُمْ وَصَوورَكُمْ فَأَحْسَنَ سورَكُم وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَبَك ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين